رحمر <الفلامیم> <الله> هو علا لو نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ می کب ڈو دلین إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ لذی إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ امس الَّذِي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمََّّذينَ فِي قُلوبِهِم زَيغُم فَيَتْ تَبِعونَ مَ تَشَابَهَا مِنْ غُوبَتِ رَفِد ننتِ وَبَتِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَلْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب بفی إن الله لا يخلف الميعاد نلینکیاں ویشک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 الشَّهواتِ مِنَِّساءِ وَبَنينَ وَقَنطيرلِ مُقَ طَراتِ منِ الذَّه بِوفِضَّّةِ وَخَلمسَ وَمِ وَأَ عامامِ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 توئر بہن جن تجریدی نیح و عضوہ وَأَزْوَاجٌ اضو ارَأَيْتَ مَن يُورِثُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ نُرِيدُ ن امل دونوب نقل بند اس ویرین اس نکینل کو والمنفقین والمستغفرین مستین چاہ عل ہو تو ارل علم بل کس لوکی اندی نیل وم زین اتب علمی باد مج اہم الب بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ تبعاً وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين آمنتم فإن أسلموا فقد وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ سین لو لو نربی نی اکیم کتنا مرن بل الناس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 والدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ والله غفور رحيم قُلْ أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ زُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فتقبل کے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 قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِيَ وَلِيٌّ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ امْرَأَتِي عاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لو اللہ سل سک مم سلکر ربی كَثِيرًا سب بحب العشي والإبكار وإذ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 بِكِ وَسْجُودِ وَرَكْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إليك. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ نو اذ يَخْتَصِمُونَ اذ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بِنُ مَرْيَمَ وَجِيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّا لَا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يشاء إذا قضى أمراً فإنما مَا لهكم فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه پرشن لبنی عشر عل قدم انلکول مین کہہی فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله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 وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتْتُكُمْ لو لبی رب کم فب ہیر تم مستقی پل مَنْ کل مری عل نریون سی امہ وَس بند مسلم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 فيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين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 وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك مِنَ الْآيَاتِ منل ہکیم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون امِرَّ رَبِّكَ فَلَاتَكُم مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَانَكَ فِيهِمْ مِنْ بَعْد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ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 فَإِن تَوَلّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا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 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم جون ملچی تا تو جیل علم اصل تاکل تمہ الا جج تم فیمل کم عیل ملیم تمہ جو مل سل کم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِي وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَا الَّذِينَ اتبعوك وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وادع قَافَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق تم چل مکال کو ایف تمین کت مینو بلزی اضلا ولویادین کم کلو احد مثل ما او عند ربكم قل ان الفضل بيد الله دور من يشاء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 ومینکم تنک من ان تأمنه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 نِ وَتَّقافََئِ اللهَّ يُحُّ لِ لینست اولئك لا ہیم سمن في فیل ولا یوکلی م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 وإن منهم لفريقا بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ مین اللَّهِ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 کتنی <تصفيق> ل بنی کن تم ٹوالم کتم کن تم تلا مور کم تَخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا هَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 لُم م جَ أَكُم رَسُولول مّ صَدِّ كُِّمَا مَعَكُم لَُؤِّن أَلَا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ مَا لَا ذٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اف لا اغير دين الله يا من وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرهاً وإليه يرجعون قل بالله وَمَا ضل ضلع البڑی مسم اقْوَى يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنَ رب بِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ومن غير الْإِسْلَامِ دِينًا تغرل اسلم مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ القری دلگو کو منگ فیمنی شہی دن اصول مول بہینت و أولئك جزاؤهم ان ام انگیم الله تل والناس اجم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 لذین بصل ان کے بد د امنی سم دود تو بہ موین کے پو ک فل مین احد مل ابھی الا مل لَا أَصِرِّينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مما تحبون. و فَإِنَّ اللَّهَ شیا کلو إلا ما حرم على نفسه من لبنی عر عل مرم اِسر عل و نیم کبلی جلت قُلْ فَأْتُوا بِالتَّورَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ والی بادمون قُلْ سد کم پ ملت وما كان من المشركين ان سیل تم کے مقدلال مئی ن تم کو م و مل جیتی منی سیل گی سب ل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 على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم مشؤ غدا وما الله برؤفي للنعمتمتم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 وَكُتُ عَ شَفَاحُ فرَةِ مِنًَا النَّارِ فَأَمْ قَذَكُم مِنهَا كَذَلِكَ يُبَّين اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِ عََّكُمْ تَهتَّدُون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 وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك وما الله يريد ظلم للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كن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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولون ثم لا ينصرون ضربت عليه مذكر إلَّ تُأَنَ مَا سُكِفُ إِلَّا بِحَابَل مِنَ اللَّ وَحَابَل مِنَ النَّاسِ وَبَ أُ بِغَضَابِم مِنَ اللَّ وَظُرِبَت عَلَيجِمُ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 لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ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 آلِ حين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم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 مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا عَصِيرٌ أَصَابَتْ حَاصِبٌ ثَقُمَ مِنْ ظَلَمٍ أَفْسَدَهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا تَخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِتْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ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 ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا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 بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتت... تَقُولَ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ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 طَائِ فَتَِ مِنكُم أَ تَفشَل وَلهَُّ وََلُجُمَ وَلَ اللَِّ فََتَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ يَأْكُم أَن يَوْمَئِذٍ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ ذَلِيلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَقُمْ مِنْ فَوَرٍ هَذَا يَمْدِدْكُمُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ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 لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَن يُؤْتِيَ تَوْبَةَ عَلَيْهِمْ أَوْ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 وحلوین منچ کچھ واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وَأَطيعع اللهَّ وََّسُول لَ عََّكُم تُ الررحَمُون وَسَِرُ إِلَ مَافَِاتِ بِكُم وَجَنَّتَيْنِ عَرْضُهُما السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين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 ناس و هدى و موعظه للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين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 داخِذًا مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَيُحْيِي مَحْيَى اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ وََا قَدَكُ تم تَمَن النَّونَ المَتَمِ قَابَلِيأَ تَ القَ فَقَدَرَ أَي تُم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَثْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلٌ أَفَإِمَّا تَأَوْ كُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ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 وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ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 وابيكم فتم قلب خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 دُنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا والله ذو فضل على المؤمنين إذ إل تصعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في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 قنتُم في بوتِكُم لَ رزَل الذيينَ كتيبَ عَلَمقَد لءلَ مَ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 تُمَّ لَمَعْرُفَةٌ مِنْ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولت فاعفوا عنهم واسقوا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 نَصِرْكُمُ <تصفح> اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْلُوكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ <اللصفيق> فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الضَّلَالَةَ مِنَ الَّذِي كَمَنَ باء بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَاهُ وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 يَثْلُ عَلَْ آ يَاتِ وَيُزَكِي وَيُعَِّمُ مُلِكِتَبَعَ الحِك مَتَوإٍِ كَُ مِ قَبَلُ لَ فِي أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ الله على كل شيء قدير ومن اصابكم يوما لتقا جمعاني فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا له نعلم كتالا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 قُلْ فَذَرُوا عَن أنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا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 يَسْتَبَ شِرُونَ بَِّتِ مَِ الله وَفَضل لِ وَأََّ اللهَ ل يُضَ أَجرَالمُؤ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 فََّ سَقَد جَمَعُ لَكُمْ فَخْْشَوُهُم فَزَادَهُم إمَانَم وَقالَاوا حَسْبونَ اللَّهُ وَنََّْ الْوك.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 وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن لَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم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 ولهم عذاب مهين مَا كان اللَّهُ ليذر على ما عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ تعیب وَمَا كان اللَّهُ ليطلعكم على الغيب ولكن اللَّهَ يَجْتَبِي نلیہ کم لینجبی میسولی میسو بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ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 ملا لینکی رویہ سن تب لکیوں بِمَا لمت کم سب ملو نڑو ان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 بل بہین زب من کل سی زل موت و عند م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 لا تَبْلُونَ فِي امْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم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 ودیل پل الب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 خل ابن خل کل کے فکین رب ان کے مدل قد اخت و ملی والن اب سم بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رب ن فر لو بنا فر سی اتی نب نتی ن على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم رب ان من او کم بعضكم من بعض ولوین جی دومفی سبلی و ترو کنگ سر ل عنهم جنات اتی من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب کے سرو في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا بِهِمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ الله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 لئے در اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ